صلوا على هذا النبي الهاشم المطالبي صلوا على هذا النبي الهاشم المطالبي أحمد زكي النمسري من واسكه في القرطبي من واسكه pel ko to me أكثره من ذكره وأبشره يا الله ودي أكثره من ذكره وأبشره بكل خير بغشره كل محب للنبي كل محب للنبي من يزور هذا النبي من مشرقي أو مغربين من يزور هذا النبي من مشرقي أو مغربي تبلله المذنب معرض للغضب معرض للغضب الليمن جعلته من يا رب كيف ومن الليمن جعلته من موطن صلي على يد الايمان والي وصحابه واهله Myself.